تزوجت امرأة في حياتها أكثر من زوج أحدهم بعد الآخر فإذا ماتت فمن يكون زوجها في الآخرة هناك رأيان للعلماء في ذلك رأي يقول إنها لآخر أزواجها ودليله أنه جيمة بنت حيي الاوصابيه وهي أم الدرداء الصغرى خطبها معاوية بن أبي سفيان فابت وقالت سمعت أب الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر ازواجها ولست أريد باب الدرداء بديلا وهو حديث صحيح رواه الطبراني فأبو يعلى في رجال ولفظه أي ممرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها وكما فعلت أم الدرداء فعلت زوجة حذيفة وهناك رأي آخر يقول إنها ستكون لأحسنهم خلقا وإن خيرت بينهم اختارته وستأنس هذا الرأي بحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أنثى قال قالت أم حبيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلون الجنة لأيهما تكون قال لأحسنهما خلق كان عندها في الدنيا يا أم حبيبه ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة فلنترك الأمر إلى الله فهو من المغيبات التي لا نلتزم في اعتقادها إلا بخبر قاطع في ثبوته ودلالته ولعل القول بأنها تكون لأحسنهم خلقا أنسب بما تكون عليه الجنة من نعيم عظيم لا غل فيه ولا هم ولا حزن والله أعلم